Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 14 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elif, La. 113. تلك آيات الكتاب ذر قرآن مبين 114. ربما يود الذين كفروا لم كانوا مسلمين 115. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين. ما منزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر بإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم 117. إلا كانوا به يستهزئون 118. كذلك فِي في قلوب المجربين 119. لا يؤمنون به فقد خلت سنة الأولين 110. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فيه يعوجون 119. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 110. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين من كل 116. إلا من استرض السمع فأتبعه شهاب مبين 117. والأرض مددناها وألغينا فيها رباسي وأنبتنا فيها إن كل شيء ممزود وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازعين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نزله إلا بقدر معيوم فأرسلنا الرياح جباقح فأنزلنا من السماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن نبارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو إن 117. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 118. والجن خلقناه من قبل من نار السمون 119. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق فشر من صلصال من حميم مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقر له سجد فسجد الملائكة كلهم أعمون إلا إبريش هذا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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَتِّب فَأُنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُدْعَسُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِتَاعِ الْمَعْدُودِ قَالَ رَتِّب مَا أُبَيْتُ لَأُزَيِّنًا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 نما لماعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتغين في جنات وعيون يدخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم 116. من غل إخوانا على سرور متقابلين 117. لا يمسهم فيها نصر وما هم منها لمسرجين 118. نبذ عبادي أني أنا الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْف إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَّجَنَنَّ أن بشّرُك بهُ قَالَ من علِيمٌ قال أبشّرْتُنِي علَى أمَّ السَّلِيكِ بَعْرُ فَبِمَا تُبشِّرُونَ قالوا بشّرْنَاكَ بالحقِّ فَلَا تَكُن مِنَ الْقَانِضِ قَالَ وَمَنْ يَقْنَعُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا 129. قال فما خربكم أيها المرسلون 120. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آلنط 121. لم نتوهم أجمعين لم رآته قدرنا إنها لمن الغابرين فلم جاء لضم آل المسلود قال إنكم قلتم كون قادو بل جئناك بما كانوا فيه ينتهون وأتينا كذب الحق وإن لصادقون فأسرب أهل جبيطع من الليل والتبع أددارهم فلا ينتفث منكم أحداً من بو حيث تثنون فقد عينا إليه ذلك الأمر أن مرقوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فاتقوا الله بلا تفزون قالوا أولم ننهك عَنِ العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشبقين فجعلنا عاليها سافلها بأمطرنا عليهم حجارة فِي في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتظنا منهم وإن 119. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 110. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بلوتا آمنين 112. فأخذتهم الصيحة فَمَا أُونَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ثُمَّ اسْتَحْيِصَاحًا جَمِيل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تعزن عليهم وَلَا ولا تحزن عليهم فاخفر جناحك للمؤمنين 112. فقل إني أنا النذير المبين 113. كما أنزلنا على المقتسبين 114. الذين جعلوا عظيم فَذَرَفْتُكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون بلقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى 111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. أتى أمر الله فلا تستعجدوه سبحانه وتعالى عما يشركون 114. ينزل الملائكة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 تعال عن ما يشبكون خلق الإنسان من نطفة فإذ هم خاصم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكدون. ولكم فيها كمال حين تريحون بحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوس رحيم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 117. ونزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 118. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانها إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما ضريا 111. فتستخرجوا منه حلية تلبسونها 112. فترى الفلك مباخر فيه ولتبتغوا من فضله 113. فلعلكم تشكرون 114. وألقى في الأرض تميد بكم مَسُوبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ذَعَلات وَبِنَّلهم يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْدَعُك مَن لا يَخْدَعُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا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 وَمَا وما يعبدون إنه لا يحب المستكبرين 111. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يظنونهم بغير علم ألا ساء ما يزئون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القباعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يحزههم ويقول أين شركاأي الذي كنتم تشا تَلْعَنَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ بَسُوءٍ بس أَعْلَنَ كَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَدُ بلى إن الله عليم بما كنتم تعمدون فادخدوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثبا متكبرين 114. فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا 115. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 116. ولدار الآخرة خير جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعمدون هل ينظرون إلا تَأْتِيهُمُ الرَّمَلَاءِ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا غَلَّمَهُمُ اللَّهُ لَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ فأصابهم سيئات ما عملوا بحاق بهم ما كانوا به يستهزرون فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا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 من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاغبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضن وما لهم من ناصرين، فأقصه بالله جهدة إيمانهم لا يبعث الله من يموت، بل لا عليه حق، ولكن أكثر الناس لا يعلم. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ إِنَّمَا ظَنُّهُم لَّشَيْءٍ إِذَا لَهُ كُوْفَىٰ كُوْفَىٰ وَالَّذِينَ هَاجَوْا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا عُلِمُوا لَمْ بَظَّئَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَعِنْ عُلْقِيرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كانوا الذين صدروا فعلى ربهم يتوكدون وما أرسلنا إن قبلك إِلَّا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبض، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون. أَفَأَمْنَى الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ إِذ يَحْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَتْيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلْبِهِمْ فَمَا هُم بِمَعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَنَاءَ تَخَذِّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَبَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّئُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِنِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَاءِ بَجِيُّ وَمَلَائِكَتُهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَسْعَدُونَ مَا يَمُرُونَ ۚ ذَٰلِكَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا۟ إِلَٰهَيْنِ اثنين إن ما هو إله واحد فإياي فارهدون وله ما في السماوات والأرض وله الدين فاصبا أفغير الله تبتغون وما بكم من نعمة فمن الله ثم 119. ثم إذا مسكنوا الضر فإليه تجأرون كَشَفَ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون 111. بما آتيناهم فسوف تعلمون ويرعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويرعلون لله البنات سبحانه ولهم 119. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسفتا وهو كظيم 110. يتبارى من الغوم من سوء ما بشر به علىه من أم في ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل أعلى وهو العزيز الحكيم فلن يآخذ الله النبي <تصفيق> <تضحك> <تصفيق> ما سبهم ما ترك عليها بالذابة ولكن أحصرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يست 117. ويجعلون لله ما يكرهون 118. بتصف ألسبتهم الكذب أن لهم الحسنى 119. لا جرم أن لهم النار 110. بأنهم مفرقون 111. دَنِيكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ بَلَغْتَهُم يَوْمَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ما في ذقونه من بين فغر ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورفقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعظلون فأوحى ركك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم من كل الثمرات فاسلك سجده ربك ذل لا يخرج من دونها شرع مختلف الماله فيه شفاء للمس إما في ذلك لا يتفكرون والله ضاقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى اغزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء ان الله عمير قد ذ الله فضل بعضا على بعض في الرزق، فمن الذين تولوا برآت رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فهم فيه سبأ. فبنعمة الله يجحدون، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجه وجعل لكم. من أسوابكم بذين بحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تُكْرِهُوُا لِلَّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ مَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستبون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم فَظَرَ بَلَلَ اللَّهُ مَسَلَ الرَّجُلَينِ أَحَدُهُمَا مَا أَبْكَمُ لَا يَقْضِي عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أينما لَا أَيْنَمَا يُتْقِهُ لَا يَتْبِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ فَمَنْ يَعْمُرُ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ 111. ولله غير السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرد إن الله على كل شيء قدير فالله أخرجكم وَنُمَا لا تَعْلَمُونَ شَيْئا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ بَلْ أَدْرَكُوا وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَ إِلَى الطَّيْرِ مُصَفِّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخف يَوْمَ يوم وَيَوْمَ و وَمِنْ يقامتك و من أسبابها وأوبارها وأشعالها أثاث و متاع دلاحين فالله جعل لكم مما خلقنا لكم الجبال اكننا واجعل لكم سراب تقيكم الحر مسراب تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا فَلَا يُصَفَّعُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهَا قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَعَهُمْ لَائِشَرِكَاءَ كُنَّا نَدْعُو فالقى اليهم قم لئن انكم لكاذبون والقى الى الله يوم اذن السلام اذ عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدا ورحمة مبشرى للمسلمين إن الله يأمو بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الغربى وينهى عن الفحشان المنكر والبوء يعظكم لعلكم تذكرون بأوسوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تَكُونَ تكونوا امن كن هي اربا منكم 112. إنما يبلوكم الله به 113. وليبينن لكم يوم الغيابة ما كنتم فيه تختلفون 114. ولو شاء الله لجعلكم أمة ماحدة لك من يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا تسألن عن كنتم تعملون. ولا تتخذوا ايضاكم دخل من بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتقصوا بما صددتم عن سبيل الله ولنكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله زمنا قليلا إنما عند الله لخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزي الذين صدروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحجين له حياة طيبة ولنجزين لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فَإِذَا قَرَّتَ الْغُرَّاءَ فَاسْتَعِبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَالَّذِينَهُ مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية اللهم أعلم بما نزق قال إنما أنت مفتاح بل أكثرهم لا يعلم قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْعُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَيْنِ وَبِشْرًا لِمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ نساءُ الذين الحِدُون إليه أَعْجَمِينَ وَهَذَا نِسَاءُ عُرَبِ الْمُبِينِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَبِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِيكَ ذِباً الَّذِينَ لَا من بآيات الله، وأولئك هم الكافرون. من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أخره بقلبه نقمًا بالإيمان، ولكن ما شرح. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم رضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ربَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَافِقُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ الَّذِي نَهَى مِنْ بَعْدِ مَا سُتِنُوسُوا ما جاهدوا فصدرو إن ربك من بعد هذا وصي رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وَمَرَضَ الله مَثَلًا قَرْيَةٌ كَانَتْ آمِنَةً قُطِمَ إِن تَأْتِيهَا رِيحُهَا رَعْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لما سنعب الخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 سير وظاهٍ لن يعين الله به، فمن طر غير باط ولا عاد، فإن الله رفيع ولا تقولوا لما تصف السمة الكذب هذا على وهذا حرام هذا حلال و حرام لتفترو على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يصلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم 119. فعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قدر وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يغلعون ثم إن 111. إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك فأصلحوا إن ربك من بعدها لوفور رحيم 112. إن إبراهيم أتقان لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، إذ تباهه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَمْحَيْنَاكَ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ 117. وإنما يعل <سؤال> السبت <سؤال> على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم الغيامة فيما كانوا فيه يختلفون 118. يدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَدَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ غَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا بِهِ ولئن صدّقتم لهذا خير للصابرين فاصبر وما صدّرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن فيه ضيعا مما ينكرون إن Allah'a mal olanlarda, Allah'ın imişlere, Allah'ın engilere, Allah'ın Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik